يَا لَكَيْدِهِم فِي تَضْلِيل وَأَمْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل وَأَمْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل تُمِي بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيل تُمِي بِحِجَارَةٍ 129. فجعلهم كعصف مأكول